فتحاوي والله فتحاوي فتحاوي فتحاوي ليش أنا فتحاوي احترت وما لقيت إجابة لسؤالي روحت سألت أمي وقلت لها ليش أنا فتحاوي قالت لي بتتذكر ياما الكوفية اللي كانت تحميك من برد الشتوية قلت لها بتذكرها أيام ما كنت ياما بالكفولة لي فتحاوي بحليب صدر وردعتك أيام الطفولة بعد ما عرفت اللي مخليني أحطار بالليل والنهار روح تقولت لستة عن اللي صار قالت ل أنا يا ستة ما رضعتش من حليب أمي لأنها كانت بالأرض مدفونة قلت لها كيف أنت فتحاوية وموش راسك بالكوفية أنا يا ستة أنا يا ستة لما كنت أبظر القمح كان مكتوب ع السنة بالفتح ومكتوب بالميه والملح فتح عتوب الفلاح فتح التحون أو مفتاح في السماء وبالارض بالطول وبالعرض بتلاقي فتح كيف يا سيد ما بالتكي أنا أكون فتح رحت لسيد رحت لسيد وقلت له أنت فتح مردش غير كلمة نطق الحق وبالفعل كان وقت يأذن الصبح طب كيف يا سيد صرت فتحاوي قال لي يا سيد لما كنا نسمع حال الآن موعد لدان بعد الصلاة نفتح القرآن لقيت كلمة الفتح في وكان شعارها زمانه لحتى الآن فتح بكل مكان بالفرح والكرح بتلاقي فتح بحيفا وعكا وغزوة ورفح بتلاقي فتح بميناسدود بالسبع بالضفة بالأردن بليبيا بسوريا بعمان بتونس بالجزائر بمصر بلبنان بتلاقي فتح بالسماء وغيوم والليل والنجوم بتلاقي فتح كيف يا سيدنا بالذكيان أكون فتح ما في حد بيج إلا ما سألته صداق ما في حد بقيل ما سألته في الضار اتطلعت لصورت أبوي وقابل اسمه مكتوب الشهيد المغوار رحت لمّة وقلت لها عن اللي صار قلت له روح لابوك بجاوبك قلت لها أبوي استشهد بس قبل ما يموت يا أم عطاني تذكار أخذت التذكار وموجود فيه رقم 65 وشعار رحت لسيد رحت لسيد وقلت له إيش يعني 65 قال لي 65 كان لفتح الشرارة طب يا سيد الشعار قال لي عيل أبون والكرامة ياسيد ياسيد كرمال الأرض ورَمِلها كرمال السبع وصخرها كرمال فلسطين واهلها كرمال فتُح ورجالها ما تحكي عن فتح ياسيد اللي اللي ما خير بفتح ماله خير ببلده يعني فتح عمرها ما بتموت يعني فتح عمرها ما بتموت وأنا بقول به ياسيد أنا فاتحン وأنا فتح أنا وأبوي وإمّ وأخوي فتح الدار فتح النصر حليف فتح لأنه في القرآن فتح وعلى كعب البرود فتح عالشبابة والعود فتح الأباء والجدود فتح والأرض حتعود بدين فتح وما في حد وحدود لحب فتح التحدي والصمود يعني فتح مهما سمعنا كلام وردود حنظلنا فتح لأنه أهل الكرم والجود فتح وما حد يسألني أنت ليش فتح قسمن برب الأرض اللي ملكها بطوله عرض وكل مسلم سلصوا لنا وبرب الكون اللي عينه ما بتنام وركنه ما بضام عضرب الخطيار لا وضرب الشهيد ولا أسير عضرب الخطيار وضرب الشهيد والأسير. مدام دم الشهيد فتح وشمع العيد فتح الدم والوريد فتح ما بقدر أتخلى عن فتح في البحر الغواص فتح بالارض لرصاص فتح بالحرق القناص فتح وبكفي نحكي عن فتح مدام في بالسمطير لسه فتح بخير وفتحاوي أنا ابن فتح فتح أنا ابن فتح ما هتفت لغيريها ولجيشيها المقدام صانع عوداتي فهي التي صنعت لشعبي قواتا وهي التي شقت طريق العزاتي أنا ابن فتح ماها تفتل غيريها ولجيشيها المقدام صانع عوداتي أنا ابن فتح ماها تفتل غيريها